صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين هذا السؤال يقول هل هناك كتاب تنصحوننا في هذا الموضوع الاجتماع والفرقه وايضا هل هناك كتاب سؤال اخر يقول السمع والطاعه والرد على شبهات الخوارج كذلك ضوابط في الجهاد كتب كتب اهل العلم في هذا الباب كثيرة جدا القديم منها الحديث لهم في هذا الباب مؤلفات كثيرة جدا ومشايخنا المعاصرين لهم في هذا أيضا رسائل وفتاوى وبعضها جمعت في مصنفات خاصة فالكتب في هذا الباب كثيرة هذا يسهد يقول ما قولكم في من يقول أن الأمر بالسمع والطاعة يكون إذا وجد الخليفة واليوم لا يوجد خليفة للمسلمين والولاة لا يجب السمع والطاعة لهم لأنهم متفرقون أين وجد قائل هذه الكلمة أن السمع والطاعة لا يكون إلا للخليفة هذه الكلمة لم تنبع من السنة وإنما نبعت من الهوى. إذا حكم السنة لا يوجد لا أعرف حديثا أن السمع والطاعه لا يكون إلا للخليفة ما أعرف حديثا في هذا الأحاديث قال وإن تأمر عليك اسمع واطع وإن تأمر عليكم عبد و في وقت مبكر انقسمت دولة الإسلام دويلات وكل دولة عليها امير هذا من العصور المتقدمة ولا يزال أهل العلم كل في بلده يسمع ويطيع ويدعو للسمع والطاعة ويذكر الأدلة عليها من العصور المتقدمة إلى زماننا هذا وليس في الأحاديث حديث واحد أن السمع والطاعة لا يكون إلا للخليفة وإذا لم يوجد خليفة فلتكن أموركم فوضى، كل على رأسه ما يوجد الأحاديث فيها الأمر بالسمع والطاعة لمن تأمر خليفة كان او اميرا او ملكا او ايا كان ايا كان اسمه ولقبه ان تامر عليكم تسمع عططي هذا يسر يقول كيف يطاع كيف يطاع ولي الامر اذا كان غير مسلم وكيف يتحاكم اذا او كيف يتحاكم اذا كان مسلم وكافر في قضية ما وهما في بلاد غير مسلمة ال الواجب على من كان في بلاد الكفار وديار الكفار الاصليه ان لا يبقى فيها ان يهاجر الى ديار المسلمين ويعيش معهم في مساجدهم وفي بيوتهم واذا احتاج في امر ما الى التحاكم يجد من يتحاكم اليه على ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذا الاصل والهجرة من ديار الكفر الى ديار الاسلام باقيه اما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح اي لا هجرة مكة لأن أصبحت بفتحها دار إسلام فلا هجرة منها بعد بعد الفتح أما الهجرة من ديار الكفر هي مثل هجرة الذنوب والمعاصي باقيه إلى يوم القيامة نعم الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد